قَالُوا هذا الَّذِي رزقنا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إن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 وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَبَى إلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُ النَّسْبَعَ سَمَاءً وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ